او خرج مع لهوش حاجة لو صليت بالقميص الابيض فقط المعروف بالجلبية دون ان البس تحته اي شيء فهل تصح صلاتي على ما قلنا تصح الصلاة لانه لا يصف لون البشرة يعني لو احد لبس مثلا قميص لا احنا لو الان هل لو هو ملبس من تحته سروال هل يصف لون البشرة لا يصف لون البشره يبقى ازا الصلاة صح